لم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رطبا فبدقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حين أ فلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواية أن تبيد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون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 وكون بالشر والخير فتنتهم وإلينا ترجعون